صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يضلوك عن سبيل الله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 إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترخون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم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 كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.